صلاة القيام يثابكم الله الله أكبر الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أهلكنا من قرية إلا لها وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون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 سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاهون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا اللي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَلَكِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الله مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُ, أكبر الله أكبر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 كتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زَيَّنَ لَهُمُ الْأَعْمَالُ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُقَلِّ الْقُرْآنَ مِنْ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 سآتيكم إنها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار نودي أن بورك حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انو انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها تهتز كأنها جان ولا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 فإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ آمِنًا غَيْرَ سُوءٍ في تِسْعَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا هم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَةَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر الله أكبر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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الحمد الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون تَا إِذَا أَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِ تكلتي انعمت انعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبن وعذابن شديدا او لا اذبحن او لا اذبحن او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين اني وجدت امراه تملك وؤوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وَجَدتْهَا وَقَوْمًا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا الذي الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر الله هو اكبر الله اكبر قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم ثم تول, ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون الله اكبر الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 وليمانا قال اتو من دوني بما فما تاني الله خير مما اتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون الله أكبر الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من نقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم مبين من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد انا اتيك قبل ان يرتد طرفك فلم نراه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أَلَا ذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يهتدي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 لادخل الصرح قيل لادخل الصرح فلما راته حسبته لجتا وكشفت عن سقيها قال انه صرح ممرج من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 سمع الله لمن حمده ربنا ونك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا أصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها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 تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ينسى �نا نسألك من الخير كله عاجله وأاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا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 وما أنت أعلم به منا إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت إلهنا, إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك نسألك تكفينا والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاص وعن سائر بلاد المسلمين عامه اللهم احفظ علينا أمننا واحفظ علينا استقرارنا واحفظ علينا ديننا وأيد بالحق قادتنا وأولاة أمرنا اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأيدك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنا واوصيهم الى البر والتقوى يا رب العالمين إلهنا إلهنا يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان نسألك أن تغفر لعبدك زايد بن سلطان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة السرور اللهم اجعل روضة وروضه من رياض الجنه اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه يا رب العالمين اللهم اجزه عنا وعن شعبه وامته خير الجزاء يا سميع الدعاء اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. كان اللهم كل المنكوبين والمستضعفين والأرامل واليتامى والمساكين اللهم ادفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ولا تعاملهم بما هم أهله وعاملهم بما أنت أهله فإنك يا مولانا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رحيم يا ودود, يا رحيم يا ودود اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته الهنا الهنا يا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك أن تؤمن فزعنا يوم الوعيد ونسألك الجنة دار الخلود مع المقربين الشهودين الركع السجود المفين بالعود يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم احشرنا في زمرته اللهم ارزقنا محبته واتباع سنته اللهم أوردنا حوضه وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظم وبعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في موقف القيامة مت من الامنين واجعلنا من ولا تجعلنا ممن استهوتهم الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فاصبح من النادمين وفي الاخره من الخاسرين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم اللهم أعتق رقابنا من النار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 الله أكبر الله أكبر عليكم ورحمة الله السلام علييك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله